وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس من دروس العقيدة والإعجاز وكنا قد بدأنا بموضوع في العقيدة نحوره مقومات التكليف وأن علة وجود الإنسان على سطح الأرض أن يعبد الله والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية وبينا في درس سابق أن المقومات هي الكون والعقل، والفطرة، والاختيار، والشهوة، والوقت وأجملت في لقاء قبل السابق وبدأنا في الدرس الماضي بالمقوم الأول وهو الكون وتحدثنا عن أن الكون هو الثابت الأول في الإيمان لأنه يشف عن إله عظيم موجود وواحد وكامل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة بل إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى ويشف عن الكمالات الإلهية ولكن لا بد من وقفة متأنية عن بعض ما في الكون من آيات باهرات دالة على عظمة الله؟ أولاً، الله عز وجل حينما يبعث رسولا ومعه منهج معنى منهج افعل ولا تفعل في أمر وفي نهي في حرام وفي حلال في واجب وفي فرض فهذا النبي الكريم والرسول الكريم معه منهج والمنهج في تقييد والإنسان المتفلت من أي منهج لا يرق له أي يخبع لمنهج لذلك رد فعل الناس حينما يأتيهم رسول معه منهج أن يكذبوه وقال الذين كفروا لست مرسلة فلا بد من أن يشهد الله لخلقه أن هذا الإنسان الذي أرسله هو رسوله كيف يشهد؟ الحقيقة الله عز وجل لا تدركه الأفصار ولكن تصل إليه العقول لا أقول تحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولكن تصل إليه فالله عز وجل يجري على يد هذا الرسول خرقاً لنواميس الكون هذا الخرق لا يخلقه إلا خالق السماوات والأرض إذا خرق النواميس شهادة الله لهذا الرسول أنه رسوله هذا جرى مع الأنبياء السابقين لأن كل نبي له قوم فالمعجزة حسية وهي كعود الثقاب تألقت وانطفأت وأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه ولكن ولكن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بعثة عامة لكل الأمم والشعوب على مدى القرون ولنهاية الدوران وكتابه كتاب خاتم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وكتابه خاتم الكتب إذا لا يمكن أن تكون المعجزة خرقا للنوامس حسية تقع مرة واحدة وتنتهي فتصبح خبر يجرؤ كل واحد على تدريبه. لا لابد من أن تكون معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في حلقة عنوانها العقيدة والإعجاز فلا بد من أن تكون معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة مستمرة ولن تكون مستمرة لأن النبي سيرتحل إلى الرفيق الأعلى ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية من هنا يكون الإعجاز في القرآن والسنة يعني في القرآن عدد كبير جدا يقترب من ألف أو يزيد من الآيات الكونية وفي هذه الآيات سب علمي سب علمي يعني إشارة إلى حقيقة لم تكن معروفة من قبل وسيمضي سنوات وسنوات وعقود وحقب وهذه الحقيقة لا يعرفها أحد إلى أن يظهر التطور العلمي الجديد فإذا بالعلم يكشف عن هذه الحقيقة إذا الإعجاز في القرآن الكريم آيات تشير إلى حقائق لم تكن معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرح هذه الآيات لماذا؟ الله أعلم أنا أرجح أنه لم يشرحها بتوجيه من الله أو باجتهاد منه حكمة عدم شرحها أنه لو شرحها شرحا مبسطاً يتناسب مع أفئام من حوله لا أنكرنا نحن عليه ولو شرحها شرحاً عميقاً لأن الله أراه آياته كلها لو شرحها شرحاً عميقاً لا أنكر عليه أصحابه تركت هذه الآيات كاعجاز لهذا القرآن وكشهادة الرحمن على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام رسوله. إذا الإعجاز محوره الأساسي أن تقرأ الآية فإذا بأحدث بحوث علمية تؤكدها. ولم يكن هذا معروفا من قبل. إذن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن. فلا أقسمه. بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. جواب القسم إنه لقرآن كريم وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الآن سأضع بين أيديكم بعض من هذه الآيات. إخوتنا الكرام. العالم الفيزياء الشهير أنشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية والتي قلبت مفاهيم الفيزياء والطاقة والقدرة والحركة في العالم هذه النظرية تقوم على أنه اكتشف السرعة المطلقة في الكون إنها سرعة الضوء، وأي شيء سار مع الضوء أصبح ضوأً أصبح ضوأً وأي جسم سار مع الضوء يؤدي هذا المسير إلى توقف الزمن كيف هذا اللقاء الطيب يصدر عنه موجات كهروضوئية إلى الفضاء الخارجي لو أمكن لإنسان إسترابا يصنع مركبة سرعتها كسرعة الضوء وتمشي هذه المركبة مع أمواج الضوء هذا المنظر يبقى إلى أبد الآبدين ويكون كل من في هذا المجلس بعد مئة عام تحت أصباق السرى وهذا المنظر مستمر إذا سار الإنسان مع الضوء توقف الزمن فإذا سبقه تراجع الزمن يعني ممكن افتراضا لو صنعنا مركبة تمشي بأسرع من الضوء ومعنا أجهزة لالتقاط هذه الموجات لرأينا رأي العين موقعة بدر وموقعة أحد والخندق والقادسية وموقعة حطين لرأينا رأي العين هذا كله شيء افتراضي. إذا سرنا مع الضوء توقف الزمن، سبقنا الضوء تراجع الزمن، قصرنا عن الضوء تراخ الزمن. الآن عقد مؤتمر في موسكو، بلد كان يرفع شعار لا إلى عقد مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس في موسكو. وهذه معجزة أن يعقد مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في بلد كان يرفع شعارات لا إله، والمادة كل شيء. هذا المؤتمر عرض في بحث مطول عندي أصله، وسأقدم لكم تلخيصه. الله عز وجل قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله عز وجل يخاطب العرب مما تعدون أنتم لأن العرب كانوا يستخدمون التقويم القمري, التقويم القمري، ويعدون السنوات القمرية القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر الآن دققوا، وأنا أطالب إخوتي الصغار طلاب العلم من ينتسب إلى المدارس ودرس شيء من الرياضيات القمر يدور دورة حول الأرض لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر ووصلنا بينهما بخط، ما هذا الخط؟ قال الرياضيون والمهندسون هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض وحسابها سهل جدا نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض لو ضربنا هذا الرقم باثنين القطر لو ضربنا هذا القطر بـ 3.14 المحيط لو ضربنا المحيط بإثنى عشر شهر بالسنة يعني لو ضربنا بألف بألف سنة أحد الطلاب الأكارم في المرحلة الإعدادية مع آلة حاسب بسيطة بجمع نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما ضرب اثنين ضرب ثلاثة فاصلة أربعة عشر ضرب اتناش ضرب ألف الناتج كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام؟ كم يخطأ القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام؟ هذا الرخص بالكيلومترات، ودائما حساب السرعات المسافة على الزمن أليس كذلك؟ إنسان بين دمشق وحما مائتا كيلومتر. قطعناها في ساعتين، كم السرعة؟ مئة، المسافة على الزمن لو قسمنا المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام على ثواني اليوم، اليوم كم ثانية؟ ستين بستين بأربع عشرين، اليوم أربع عشرين ساعة ساعة ستين دقيقة، الدقيقة ستين ثانية ستين بستين بأربع عشرين لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم لأن الله قال وَإِنَّ يَوْمًا عند ربك كَأَلْفِ سَنَةٍ مما تَعُدُّونَ يعني تعدون دورة القمر حول الأرض ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد لو قسمنا الرقم على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء، الدقيقة مئتين وتسعة وتسعين ألف وخمسين ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد وفي هذه الآية المؤلفة من بضع كلمات تنطوي بها هذا الاكتشاف الذي تاه به الغرب وهو النظرية النسبية التي تتحدث عن سرعة الضوء إشارة قرآنية قبل ألف وأربعمائة عام يؤكدها العلم الحديث في عام ألفين أو عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين هذا من الإعجاز شيء آخر، أخواننا الكرام الأرض تدور حول الشمس في مسار أهليلجي أهليلجي يعني بيضوي ومعنا شكل بيضوي أو مسار بيضوي هناك قطران، قطر أصغر وقطر أطول الآن الأرض تمشي، تمشي بكم؟ سرعة الأرض في الثانية الواحدة ثلاثين كيلو متر، نحن بدأنا الدرس قبل ستة عشر دقيقة. لو كان عشر دقائق، الضوء الأرض تقطع في الثانية ثلاثين كيلومتر في الدقيقة ضرب ستين ستة بثلاثة ثمنتاعش 18 وصفرين ألف وثمانمائة كيلومتر. ألف وثمانمائة كيلومتر. طيب بعشر دقائق الآن نحن سيرنا في الفضاء الخارجي. حينما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى الآن 18 ألف كيلومتر هاي حقائق بسيطة من مسلمات علم الفلك نحن مشينا إلى الآن في عشر دقائق 18 ألف كيلومتر إذا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذه الأرض الآن قطعنا في عشر دقائق 18 ألف وعشر دقائق أخرى صرنا 36 ألف وإذا كان ستين دقيقة يعني شيء رقم فلكي الأرض تثير حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر بالثانية لكن على مسار بيضوي في قطر أطوال وقطر أصغر، الآن هي هنا ثارت وصلت إلى هنا، المسافة صغرت قانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة فكلما زادت الكتلة زادت الجاذبية وكلما قلت المسافة زادت الجاذبية الكتلة ثابتة، أما المسافة قصرة صار في احتمال كبير جدا أن تنجذب الأرض إلى الشمس وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة من على سطح الأرض تبخرت بجبالها وبحارها وقطبيها وصخورها وقاراتها لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه الأرض هنا ترفع سرعتها هذه السرعة إذا ارتفعت نشأت قوة ناددة تكافئ القوة الجاذبة فبقيت الأرض على مسارها الآن دققوا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا تبدل سرعة الأرض بحسب المسافة بينها وبين الشمس هذا التبدل من أجل أن يبقيها على مسارها وبقاء الأرض على مسارها آية من آيات الله الدالة على عظمته إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول هذه الآية، هذه الآية تندرج في الإعجاز العلمي الآن الأرض تابعت سيرها، وصلت إلى هنا سرعتها زايدة، قوة الجذب ضعفت قوة النبذ أشد، في احتمال كبير أن تبقى سائرة في الفضاء الكوني وعندئذ تصبح حرارة الأرض 270 تحت الصفر يعني الصفر المطلق، يعني موت محقق فالارض إذا جذبت إلى الشمس تتبخر في ثانية واحدة وإذا تفلتت من جاذبيتها يكون يكون الدمار من شدة البرد. هنا تخفض الأرض سرعتها لينشأ من انخفاض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. في عالم يعني اقترح لو أن هذه الأرض تفلتت كيف نرجعها؟ قضية افتراضية محظر قال تحتاج إلى مليون مليون حبل فولازي مليون مليون حبل فولازي قطر كل حبل خمس أمتار والحبل الذي قطره خمس أمتار يحمل مليوني طن نحن في عنا قوى الشد وقوى الضغط بالضغط أقسى معدن أو أقسى عنصر الألماس بالضغط. أما بالشد أمتن عنصر الفولاذ المظفور لذلك التلفريك والمفاعد والجسور المعلقة كلها فولاذ مظفور الأمتن يعني يقاوم قوى الشد والأقصى يقاوم قوى الضغط الإسمنت على الضغط السنتي متر مكعب من الأسمنت بيحمل 550 كيلو، أما على الشد بكسر بخمسة كيلو، على الشد بكسر بخمسة كيلو، على الضغط بيحمل 550 وخمسين كيلو، إذا لابد من أسمنت مسلح بالحديد وإلا ينهار البناء، فنحتاج إلى مليون مليون حبل لإعادة الأرض إلى جاذبية الشمس إذا زرعناها على سطح الأرض. بيكون بين كل حبلين خمس متا، يعني لا في زراعة ولا صناعة ولا معامل ولا ديناء ولا إبحار ولا سفن ولا مواصلات ولا شمس، غابة الحبال تحجب أشعة الشمس، تنتهي الحياة. الآن دقيق الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني بعمد لا القوى الجاذبية موجودة لكن لا نراها نمشي داخلها في بناء لكلية الطب عشر طوابق ممكن أهل الأرض مجتمعون أن يبنوا بناء من عشر طوابق ما له علاقة بالأرض تحته فارغ هوى ممكن؟ مستحيل؟ هكذا الكون؟ في قوى ترابط، لكن لا تراها بالعين، تمشي خلالها نحن نحتاج إلى دعائن لذلك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هذه الآيات من آيات الله الدالة على عظمته أخواننا الكرام بعد اكتشاف أشعة الليزر, أشعة الليزر هذه الأشعة تنطلق وتعود إذا اصطدمت في جسم. استخدمت هذه الأشعة الآن لقياس المسافات الطويلة بالمليمترات يعني قياس المسافة بين الأرض والقمر بأشعة الليزر بالمليمترات والآن مع المهندسين جهاز يقف في طرف البيت يضغط تنطلق أشعة من الجهاز. وتستضن بالجدار وتعود باللك 13 متر و 750 ميلي. بعد اكتشاف شععة الليزر، قيست المسافات في الأرض وقيس غور فلسطين، فكان أعمق نقطة على اليابسة. أعمق نقطة على اليابسة. أعمق نقطة في البحر، خليج مريانة في المحيط الهادي. أما أعمق نقطة على اليابسة غور فلسطين، والدراسات التاريخية تؤكد أن المعركة التي جرت بين الروم والفرس كانت في غور فلسطين. وتأتي الآية الكريمة: غلبة الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بعض السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذن يفرح المؤمنون. غلبة الروم في أدنى الأرض. هذا سبق علمي. الآن اكتشف أن غور فلسطين أعمق نقطة على سطح اليابسة. أنا سافرت إلى غور فلسطين قبل الاحتلال. نحن في الطريق مكتوب هنا سطح البحر. نزلنا 600 متر تحت سطح البحر. غور فلسطين أعمق من سطح البحر. بستمائة متر، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض. قال تعالى: غلبت الروم في أدم الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذه الآية تنبرج مع الإعجاز العلمي. محطة ناس الفضائية أضخم محطة في العالم تعرض كل يوم صورة لمجر يومياً. على موقعها في الإنترنت اسم الموقع ناثا كل يوم في صور لمجرات مذهلة من عشرين سنة مرة في صورة عرضت إذا تأملتها ولم تقرأ التعليق لا تشك لثانية واحدة أن هذه الصورة وردة جورية وردة بكل معاني الكلمة بأوراقها الحمراء الداكنة بوريقاتها الخضراء الزاهية بكأسها الأزرق في الوسط التعليق صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوية تفتح القرآن قال تعالى فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان والله أيها الإخوة لا أرى لهذه الآية من تفسير إلا الصورة صورة هذه الوردة التي كذبان نعم شيء آخر قالوا الإنسان أحياناً تنجب زوجته البنات يغضب أشد الغضب وفي رجال من الحمق إلى درجة أنهم يطلقون زوجتهم التي تنجب لهم البنات مع أن العلم أثبت أن المرأة لا علاقة لها إطلاقاً بنوع الجنين الذي يحدد نوع الجنين النطفة وليس البويضة هذا نتيجة بحوث علمية متعلقة بعلم الأجنة فإذا قرأنا القرآن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، لا من ببيضة من نطفة إذا تمنى، وهذه أيضاً آية تندرج تحت آيات الإعجاز العلمي الآن اكتشف أن كل الكون أو أن كل عناصر الكون مؤلف من ذرات كل عناصر الكون مؤلف من ذرة وأن الذرة أصغر وحدة وظيفية لا بنائية يعني هي الذرة عالم قائم بذاته نوات ومسارات وكهارب وسرعات الصورة المشهورة دائرة فيها عدة مسارات على هذه المسارات الكهارب التي تدور حولها يعني كل شيء في الكون يتحرك هذا الخشب هذا الحجر أي شيء تقع عينك عليه يتحرك كأس البلور الطاولة الكرسي أي شيء تقع عينك عليه يتحرك هذا علم الزرة قال تعالى وكل في فلك يسبحون. يعني من الذرة إلى المجرة ومن المجرة إلى الذرة كل شيء يدور وكلٌ في فلك يسبحون. الله عز وجل قال والسماوات الرجعية. يعني يفهم من هذه الآية أن بخار الماء يصعد إلى السماء فيرجع مطرا. الحمد لله لما تقدم العلم واستخدموا الموجات الكهرفيسية في البث الإذاعي وأرسلوها إلى الفضاء عادت ما الذي أرجعها؟ قالوا هناك طبقة في الفضاء الخارجي اسمها طبقة الأسير. هذه ترد الموجات الصاعدة إلى السماء ولولا هذه الطبقة ما كان في بس إزاعي إطلاقاً الإزاعة تبص أمواجها إلى السماء إلى طبقات السماء العليا هذه الطبقة طبقة الأسير هي التي ترد هذه الأمواج إلى الأرض لا كان في بس إزاعي ولا كان في بس مرئ إطلاقاً لولا طبقة الأسير فحملنا الآية المعنى الجديد والسماء ذات الرجع ثم اكتشف أن كل كوكب في الكون يتحرك في مسار مغلق حول كوكب آخر وأنه يرجع إلى مكان انطلاقه النسبي إذا والسماء ذات الرجع الآن العظمة أن هذه الصيغة تحتمل رجوع بخار الماء مطرا وتحتمل رجوع البث الكهرطيسي بثاً وتحتمل رجوع الكوكب إلى مكان انطلاقه النسبي والسماء ذات الرجع أيها الإخوة رواد الفضاء لما صعدوا بمركبة إلى الفضاء الخارجي الذي حصل أن أحد الرواد بعد ربح من الوقت، أي بعد أن قطع خمسة وستين ألف كيلومتر باتجاه الفضاء، الخمسة وستين ألف كيلومتر هي طبقة الهواء، طبقة الهواء، وفي بالهواء ظاهرة اسمها انتشار الضوء، انتشار الضوء بمعنى أن أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء هذه الذرات تعكسها على ذرات أخرى لذلك في الأرض تجد مكان فيه أشعة الشمس ومكان فيه ضياء الشمس ما في أشعة النهار. النهار فيه ضوء ما كل مكان فيه أشعة الشمس بس كل مكان فيه ضوء هذا اسمه انتسار الضوء فلما تجاوز رواد الفضاء طبقت الهواء 65 ألف قدم ألف كيلومتر عفوا الف كيلومتر صار الفضاء الخارجي أسود سوادا عجيباً فصاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عميا لا نرى لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً وكان في عالم مسلم كبير من علماء الفلك في المحطة في نفسها التي سمع بأذنِه صيحة رائد الفضاء لقد أصبحنا عميا الآن نفتح القرآن الكريم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرة أبصرنا بل نحن قوم مسحورون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون إذا هذه الآية تندرج أيضا تحت باب الإعجاز العلمي سبق علمي فيه إشارة إلى قانون من قوانين الكون جاء به القرآن واكتشفه الإنسان بعد ألف وأربعمئة عام هذه أدلة قافعة على أن هذا القرآن كلام الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثم في آية أخرى وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يعني بالمنطق من كل فج بعيد من الصين، من اليابان، من أمريكا الآية عميق، ما معنى عميق؟ لماذا لم يقل من كل فج بعيد؟ قال لأن الكرة إذا ابتعدت عن نقطة فيها الخط منحني بسيط، صار الفج عميق. لو كان لو كان الأرض مسطحة من كل فج بعيد، أما لأنها كرة من كل فج عميق في انحناء، صار في عمق الخطوط المنحني التي على سطح الأرض خطوط تشكل انحناء والانحناء. معه عمق لو كان الخط مستمر هكذا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج بعيد لأن كرة من كل فجين عميق وهذه إشارة إلى كروية الأرض في إشارة أخرى وهو الذي مد الأرض ما في شكل هندسي الخطوط تستمر عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة أما أيشق الآخر المكعب في حرف، الموشور في حرف، متوازي المستطيلات في حرف، أما الكرة ما لها حرف، لذات الخطوط تمشي عليها مستمرة، وهو الذي مد الأرض. الآن في إشارات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ما في شكل هندسي. أمام منبع ضوئي يدور إلا ويتداخل الضوء مع الظلام. نحن أثناء النهار في الشمس وبأثناء الليل ما في شمس لكن من وقت الفجر إلى وقت الشروق في تداخل بين الليل والنهار ولا يكون هذا التداخل إلا بالكرة لو كان الأرض مكعبة. تشرق الشمس فجأة وتغيب فجأة أما تغيب الشمس ويبقى نورها مستمرا لفترة طويلة إلى العشاء إلى غياب الشفق الأحمر إذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أيضا هذه الآية من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل رواد الفضاء حينما ركبوا مركبتهم وصوروا وجدوا خطاً بين كل بحرين خط بين البحر الأبيض والأحمر في قناة السويس وخط بين البحر الأحمر والبحر العربي في باب المندب وخط بين البحر الأسود والأبيض في البسفور وخط بين الأبيض والأطلس في جبل طارق خط لما بحثوا في هذا الأمر وجدوا الخط رمزي تباين لونين تباين لونين هذا التباين يعني أن لكل بحر مكوناته وملوحته وخصائصه وكثافته أنا إنسان ذهبت مرة إلى العقبة وضعت في فندق على البحر. وضعت قدمي في ماء البحر وجدت ماء البحر بالعقبة خفيف جدا يحس كل إنسان، البحر الأحمر خفيف الأبيض أثقل، الكسافة والملوحة والمكونات والخصائص كل بحر له مكوناته وخصائصه وملوحته بشكل واضح ولا تختلط مياه بحر بمياه بحر آخر. مستحيل. افتح القرآن الكريم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربك ما تكذبان. حار فيها العلماء إلى أن كشف العلم حقيقة هذه الآية. مرج البحرين بحر متلاطم. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزق لا يبغيان حتى أن بعض علماء البحار الألمان جاءوا بكمية ضخمة جداً من قصاصات الورق وضعوها عند الخط حتى في صور من البحر تحس بالخط الموجود جدار، مياه البحر لها خصائصها، وتلك وهذه القصاصات لم تنتقل أبداً مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذه الآية أيضا تندرج في موضوعات الإعجاز. الآن كأس الماء، هل تصدقون أن لهذه الماء خافة؟ لو لم تكن لما كان هذا الدرس، ولما كان هذا المسجد ولما كانت هذه المدينة، ولما كان إنسان على سطح الأرض بهذا الماء, الماء خاصة لولاها لما كانت حياة لا إنسانية ولا حيوانية ولا نباتية لماذا؟ قال لأن كل شيء على التسخين يتمدد كل شيء بدون استثناء، يعني نظرياً لو سخنت صخور البازلت لأصبحت سائلاً بالبراكين، صخور البازلت تمشي كالأنهار، صخور البازلت، ولو رفعت الحرارة أيضاً لتبخرت في بخار بازلت، قانون عام بالأرض أي عنصر بالتسخين يتمدد. بالتبريد ينكمش هذا قانون مضطرد شامل له استثناء واحد بالماء له استثناء واحد بالماء لولا هذا الاستثناء لما كانت حياة على سطح الأرض إطلاقاً ما هذا الاستثناء؟ هذا الماء شأنه كأي ماء إذا سخنته يتمدد وإذا بردته ينكمش، لكن أثناء التبريد من أربعين، لثلاثين، لعشرين، لخمسطعش، لعشرة تسعة، ثمانة، سبعة، ستة، خمسة، أربعة ينشأ انقلاب، أربعة بدل أن ينكمش يزداد حجمه، سبحانك يا رب هي الكثافة علاقة الحجم بالوزن وحدة الكسافة الماء يعني علاقة الحجم للوزن هو الماء بشكل واحد لما الماء تبرده تحت زائد أربعة بتوسع بتمدد بعكس قوانين الأرض لذلك لما البحار تأتيها موجات برد شديدة تتجمد لما في الجمد تقل كثافتها فتضفو وتبقى أعماق البحار سائلة ودافئة وفيها الكائنات وهذا الثلج يزوب في الصيف أما لو كان الماء كأي عنصر آخر إذا بردناه إن كمش فزادت كسافته فغاص في أعماق البحر حقب وراء حقب قرون وراء قرون تتجمد جميع البحار وينعذب التبخر وتنعدم الأمطار ويموت النبات كله ويتبعه الحيوان وأخر من يموت هو الإنسان وتنتهي الحياة كلما شربت كأس ماء تذكر أن في هذا الماء خافه لولاها لما كانت حياة على صصح الأرض ما هذه الدقة البالغة لذلك هناك آية عظيمة دالة على عظمة الله أن هذا الماء عند الدرجة زائد أربعة ينكمش وإذا انكمش عفوا يتوسع والدليل يأتي بقارورة إملأها ماء أحكم إغلاقها وضعها في الثلاجة بعد أربع ساعات تراها قد تحطمت بالمناسبة الماء إذا أراد أن يتمدد ما في قوة بالأرض تمنعه الآن جبال الرخام تقتلع عن طريق التمدد تحفر ثقوب بالصخور ثم لا ماء وتبرد لا يطلع كرة أو قطعة مكعبة من من الرخام لا محرك مصنوع من من معدنية عالية جدا إذا موضع وضع الإنسان بالمحرك مادة مضادة للتجمد المحرك يتشقق وحتى ماء العين والفضل لله عز وجل فيها مادة مضادة للتجمد لو أحد السافر إلى القطب نيك سبعين تحت الصفر وماء العين يلامس الهواء الخارجي فلا بد من تجمد العين وفقد البصر لذلك أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد شيء الآن الهواء يحمل بخار الماء الهواء يحمل بخار الماء لكن بيحمل بخار الماء بكميات متناسبة مع حرارته فالهواء الحار بيحمل كميات بخار ما اعلى اذا بردته بيتخلى عن بعض الأجزاء لولا هذا القانون ما كان في أمطار أبدا تسلط أشعة الشمس على البحار تسخن وتتبخر مياه البحار تصير بخار يحملها الهواء تأتي الهواء يسير إلى منطقة باردة يبرد بسبب بخار الماء متعلقة بالحرارة فلما يبرد بيتخلل الهواء عن بعض الماء عن بعض بخار الماء على شكل قطرات تكون الأمطار شيء دقيق جدا أيها الإخوة يعني الهواء إذا سخنته بتخلل بتخل خل ضغطه منخفض وإذا بردته بتراكم بتصير ضغطه مرتفع الهواء ينتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض ما هي التجريد؟ دفئ غرفة الجلوس بشكل جيد وشق الباب بسنتيم، وضع شمعة عند فتحة الباب ترى ذهيب الشمع نحو الداخل برا الهواء بارد مضغوط، ضغط عالي الضغط العالي يتجه نحو الضغط الأخف الهواء ساخن بالغرفة، ضغط الهواء فيها أقل لذلك أيام الطيارات بالأماكن الحارة إلى أن تحلق في الجو تحتاج إلى مسافة أكبر الهواء مخلخل لا يحملها سريعاً بالأماكن الباردة تصعد هكذا بالأماكن الدافئة تصعد هكذا لأن الهواء مخلخل هذا نظام لذلك الله عز وجل جعل الماء من آيات الله الدالة على عظمته وجعلنا من الماء كل شيء حي أيها الأخوة، طبعا هذا غيض من فيض آيات الله آيات الله الدالة على عظمته لا تعد ولا تقص، ولكن من أجل أن تعرف الله يجب أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وأياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وأياته يؤمنون؟ والأيات كما تعرفون آيات. كونية هذه التي تحدثنا عنها في آيات تكوينية أفعال الله وفي آيات قرآنية كلام الله وطريق معرفة الله التفكر في آياته الكونية وفي آياته التكوينية وفي آياته القرآنية وإذا فعلنا هذا اقتربنا من معرفة الله عز وجل ومعرفة الله أصل الدين ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتت كفتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء والحمد لله رب العالمين.